「そして私たちは私たちのため موسوعه ا ل ن ا ي ق و ل يا س ي ت قدمت ن ي ل ح ي ا ت ي ف ل و م ئ ا ل ا ع ذ ا ب ه م و ق و ث ا ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ل ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل لله ح م د ر ب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ة ا ل ر ح ي م م ا ل ك ي و م الاسلاميه د ي ي ن إ ك وإياك نعمد ن ت ع ي ن اهدنا ص ر ط س ت ق 「そろそろ」 ا موسوعه النابلسي ي للعلوم الاسلاميه